قوله رحمه الله بغير إحاطة ولا كيفية هذا تقييد لقوله والرؤية حق لأهل الجنة الباء هنا بمعنى مع أي مصاحبة أثبات هذا أثبت هذا أثبت الرؤية وأنها حق يصاحبه الاعتقاد بأن هذه الرؤية من غير إحاطة وقوله من غير إحاطة أي من غير إدراك للمرء وهو الله جل وعلا فالله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل في علاه وقد قال الله تعالى ولا يحيطون به علم وقال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه فإذا كان الخلق عاجزون عن الإحاطة بشيء من صفه من صفاته وهي صفة العلم فهم أعجز عن أن يحيطوا به جل وعلا من كل وجه ولهذا قال ولا يحيطون به علم ولا يحيطون بشيء من علمه وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فنفى الله تعالى نوعي الإحاطة الإحاطة العلمية فقال ولا يحيطون به علم والإحاطة البصرية فقال لا تدركه الأبصار فكلاهما منفيون عن الله عز وجل ولذلك قال بغير إحاطة يعني نثبت أن المؤمنين يرون الله جل في علا نسأل الله أن نكون منهم لكن من غير أن يحيطوا به وهذا مشاهد ومعقول فإن الناس يرون أشياء كثيرة لكنهم لا يحيطون بها نرى الشمس فهل نحيط بها نرى القمر فهل نحيط به يرى الإنسان المدينة إذا على, على شرف من مما يحيط بها لكنه لا يحيط بها نرى الآن الأشياء البعيدة منا في هذا المسجد يرى الإنسان المكيف الذي في آخر الصف أو في آخر المسجد لكنه لا يحيط به هل تحيط بأين مفاتيحه كيف تغلقه كيف توزيع هواءه يمين أو يسار؟ هذا لا لا لا تحيط به مع أنه مخلوق لكنك لا تحيط به فكذلك الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة لكنهم لا يحيطون به فهو أجل جل في علاه من أن تدركه الأبصار وهذا لعظيم ما له من الكمال سبحانه وبحمده يكفي في كماله أنه جل في علاه لو بينه وبين عباده حجاب لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره سبحانه وبحمده لا أحرقت سبحات وجهه يعني جلال ونور وجهه جل في علاه منتهى إليه بصره وإذا كان الجبل على عظيم خلقه وكبير إتقان صنعه ما قام ل لله عز وجل ما تجلاله كما قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جل جعله دكا فالله أجل من أن تحيط به عقولنا سبحانه وبحمده والمؤمن إذا وقر في قلبه تعظيم الله جل وعلا أيقا بهذه النصوص دون ممارات ولا مجادلة يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لو أن الملائكة والإنس والجن والشياطين منذ خلق الله منذ خلق الله الخلق إلى آخر واحد منهم صفوا صفا واحدا ونظروا إلى الرب جل في علاه لما أحاطوا به فكيف يحيط به نظر واحد إذا كان نظر هؤلاء الخلق كلهم لا يحيط بالله عز وجل فكيف يحيط به نظر واحد من خلقه فتقصر علوم العباد وتقصر قدراتهم عن أن يروه سبحانه بحمده وقد استدل بعض المنحرفين بقوله لا تدركه الأبصار على نفر رؤية وأنه لا يرى معنى لا تدرك الأبصار أنه لا يرى وهذا ليس صحيحا فالآية نفي للإدراك وليحاطة وليست نفيا للرؤية بل نفي الإدراك يستلزم إثبات الرؤية لأنه لا تنفى لا ينفى إدراك البصر الشيء إلا إذا رأاه أما إذا لم يره لو كان يريد أنه لا يرى لقال لا يرى ولم يقل لا تدركه الأبصار فلالأبصار تراه لكنها لا تحيط به لا تعلم كنه سبحانه وبحمده لا تدرك بهاءه وحسنه وجماله جل في علاه وذلك أن نفي الأخص وهو نفي إدراك الأبصار لا يستلزم نفي العام بل يستلزم إثبات العام نفي الأخص يستلزم إثبات الأعام وهذا مما يرد به على من انحرف في هذه الصفة قوله ولا كيفية أي أن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة من غير أن يثبتوا لذلك كيفية ذلك أن تكيف هذه الصفات يحتاج إلى علم بيش بالمرء فلا يكيف جل وعلا على صفة من الصفات أو على صورة من الصور ذاك لا يكون إلا بعد العلم به وهو وهذا يبطل شبهات المحرفين من أنه يلزم من إثبات الرؤية أنه جسم كخلقه أو يكون متحيزا أو ما إلى ذلك مما يذكرونه بل يقال نثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل دون أن نلج في كيف ذلك لأننا لا نحيط به علم سبحانه وبحمده وهذا مما يسلم به الإنسان من هذه الإرادات التي يعترض بها على كلام الله عز وجل سبحان الله تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون بعد أن قرر المصنف رحمه الله قوله ولا كيفية هل المقصود إثباء نفي الكيفية مطلقا أو نفي العلم بها نفي العلم بها أما الكيفية فلا شك أن كل شيء له كيفية كل فعل أو شيء لا بد أن يكون له كيفية وحقيقه وكن لكننا لا نعلم ذلك لا نعلم ذلك نعلم أنه يكشف الحجاب فيراه أهل الجنة فما أعطوه شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل في علا كما جاء في الحديث كيف ذلك لا ندركه ولا نحيط به علما قال رحمه الله كما نطق به كتاب ربنا بعد أن قرر رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة ذكر الدليل فقال كما نطق به كتاب ربنا. قوله رحم الله كما نطق أي كما تكلم به كلام كما تكلم به كتاب الله تعالى وإضافة النطق إلى القرآن سائر جاء به الكتاب في قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وأضاف الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشمل كل ما جاء به. من القرآن ومن السنة، فقال وما ينطق عن الهوى. قوله كتاب كما نطق به أي كما تكلم به كتاب رب كتاب ربنا أي القرآن العظيم. قال رحمه الله في ذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الدليل الذي ذكره المؤلف لإثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل. قول وجوه يومئذ يوم القيامة ناظرة. أي بهية جميلة مليئة نورا وسرورا وحبورا في معناها البهاء والجمال والحسن والسرور والحبور كل هذا مما يفسر به قوله جل وعلا وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة هذا مصدر النظارة في وجهه جاء في في في وجوههم مصدر النظارة في وجوههم أنهم نظروا إلى الله عز وجل وهذا الذي ذكره جل في علاه دليل على إثبات رؤية المؤمن لله بل هو أقوى دليل في القرآن على إثبات الرؤية ولذلك أتى به المصنف رحمه الله فإن أقوى ما يستدل به على إثبات رؤية المؤمن لله تعالى في الجنة قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة حيث أضاف الله تعالى النظر إلى الوجوه ومعلوم أن النظر يكون بالوجوه لأن لأنه محلها فالعينان محلهما الوجه ولذلك أواف النظر إلى الوجه ثم عدى ذلك بإلى ولا يكون ذلك إلا لنظر العين وهذا فيه الرد على الذين يقولون إلى ربها ناظرة أي متفكرة من النظر والتأمل والفكر فقال لا يمكن أن يكون هذا لأن مجيء إلى دال على أن النظر المقصود به الإبصار والرؤية وليس النظر الذي هو التفكر والتأمل فإن هذا لا يعدى بإله فإن هذا لا يعدى بإله قال رحمه الله بعد ذلك كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا وتفسيره وتفسيره أي تفسير ما جاء في هذه الآية علما أراد الله تعالى وعلمه تفسيره الضمير يعود إلى ما تضمنته الآية ويمكن أن يقال تفسير ما تقدم من تقرير رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة علما أراد أي على الوجه الذي أراده سبحانه وبحمده لا ندخل في ذلك محرفين ولا متأولين ولذلك قال رحمه الله وتفسيره على ما أراد الله أراد الله تعالى وعلمه وعلمه ويمكن أن يقال التفسير المقصود به هنا الحقيقة والكنه فهذا لا يعلمه أحد لا يعلمه إلا الله تعالى كما قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله فقوله وتفسيره يمكن أن يقال المقصود بالتفسير في هذا المساق ليس معناه معنى ألفاظه إنما حقيقة ذلك وكنهه فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا فحقيقة ما تضمنته الآية من رؤية المؤمنين لله سبحانه وبحمده هي مما استأثر الله تعالى بعلمه كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وقوله رحمه الله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد هذا تقرير لما تقدم كل ما جاء بعد أن, أن فرغ من بيان الموقف من الآية وأن الآية تتضمن إثبات الرؤية لكن لا نعلم حقيقة ذلك ولا سبيل لنا إلى معرفته لأنه مما لا يدرك إلا ببيان الله عز وجل ورسوله ولم يأتي بيان والله تعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله انتقل إلى بيان الموقف من السنة الحديث التي وردت فيها إثبات الرؤية في السنة يقول وما جاء وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح أي في الرؤية من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال أي فهو على نحو ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعناه على ما أراد يعني ومعناه الذي هو تفسيره على ما أراد وكذلك حقيقته على ما أراد ثم قال ولا ندخل في ذلك أي لا ندخل فيما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين لله عز وجل بأرائنا ولا متأولين بآرائنا ولا متههمين بأهوائنا وهذا يشير إلى ما كان عليه سلف الأمة مما ذكره الشافعي رحمه الله قال آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله ومعناه أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والنصوص في الرؤيا على ما أراد أي على ما أراده مما جرى به اللسان العربي المبين من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكيف ولا تمثيل ثم قال ولا ندخل لا ندخل في ذلك متأولين لا نستكملها شاء الله تعالى في درس يوم الخميس بإذن الله